بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحزم ما أحل الله لك تبتغي مرضا تزوجك والله غفور الرحيم. قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولكم وهو اللهم الحكيم. وإذا سُبِل نبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم ما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعض الله بعضه وعرض أن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرين وصارخ المؤمنين والملائم كَتَبَ بعد ذلك ظهير اسارى ربه وانطلقن يبدله ازواجا خيرا من مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عباد يا أيها الذين آمنوا اؤمنوا أنفسكم واهديكم. يقودهن الناس والحجارة عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما امروا ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تاتخر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً صوحا أسرّبكم أيه كفّر أنكم سجّئاتكم ويُدخلكم جنّة تجري من تحتها الأنهار يوم لا يُخصّ الله النبي يوم لا يُخصّ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يصعب بين أيديهم وبيئ نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واؤثث لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم ومأواهم جهنم ومئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوتن كانت تحت عبدين كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا وقين دخلا مردا الداخلين وضرب الله مثلا للذين من امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب إبني لي عندك بيت في الجنة ونجني ونجني من فرعون ومله ونجني من القوم الظالمين ومرى مبنتة مراد التي أحسنت فرجها فلفحنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها كنت به وكانت من القانتين.